ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى الام ترى الى الذين لو عن تجاو ثم يعودون لمانه عن ويتناجون قبل الاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حي وكب بما لم يحيك به الله يقولون في انفسهم ويقومون في انفسهم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 شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا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 الطالبون الخاسرون إن الذين يحبدون الله ورسوله نائك في الأدلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمن ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرةهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وَالَّيْدَفُ بِرُوحٍ مِنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجِيرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدٌ فِيهَا like <laughs>